Gözü <Sessizlik> Allah'tan <Sessizlik> سيقول السفاه من الناس ما وَلَهُمْ عَنْ قِبَلَتِ مُلَّتِ كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَأْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَمِنْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَلِئِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ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 ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبِيَنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَا لِلْنَاسِ فِي الْكِتَابِ أُلَاءِكَ أُلَاءِكَ يَلْعَنُونَ اللَّهَ وَيَلْعَنُونَ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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من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 ve tascri fi ri'â'ı ve sâbıl musâkır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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُ بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْلَى يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يؤكل الا به لغير الله فمن اضطر غير باغ وَلَا ولا فَلَا فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله أنزل الكتاب بالحق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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين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 ya eyyüha الذine âmenu, kutib عليكم الصıyam kema kutib ala الذine min qablikum, la'allakum tattaquur. Ayyâman ma'adudat.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 وَأَنْتَ صُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي هُوَ زِلَفِهِ الْقُرْآنُ دَلِّلْ النَّاسِ وَبَيَنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فمن شهد منكم الشهر فليصر ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر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 أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواطيت للناس والحج وليس البر بأن تؤتى البيوت من ظهورها ولكن البر من التقاء وتأتى من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلعون.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 فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا فَإِنَّ خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم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 ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قول في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَا وَبُتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ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 وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة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 وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم؟ بَسَطَ عُمُ البَأْسَ وَالضَّرَّ حتى حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَذَا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 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَوْوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لكم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 هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين آجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم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 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لهم خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا أمّة مؤمنة خير من مشركين ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد من خير من مشركين ولو أعجبكم.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 قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتقهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدبوا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه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 فَإِنْ فَأَؤْفَى فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَسَى الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا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 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُونَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هم الظَّالِمُونَ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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلموهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله زوا.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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَإِنْ دَعَوْنَ إِلَى الْمَعْرُوفِ ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأمتم لا تعلمون.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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُوَاعِدُونَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقُدَةً نِكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ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 لا جنا عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرغ لهن فريضة وما تدعون على المسعى قدره وعلى المقتير قدره متعم بالمعروف حقا على المحسنين وإطلقتون من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فَنِصْفُ مَا فَرَغْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقولوا لله قانتين فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَانُ تَمَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ هُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُو تَمَلِكَ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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية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 فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده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 فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتى الله الملك والحكمه واتى الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرُسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ